بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَحَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَارَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا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 وبرا في والديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولدا ويوم يموت ويوم يبعث حيا والقر في الكتاب مغيم إذ تبدت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجاب فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا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 ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانبدلت به مكان انقصيا فأجاء أهل المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيان منسيا فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقضي عينا فاما ترين من البشر احدا فقولي انني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم من يومئسيا فاتت به قومها تحملوه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 وَإِذْ أَسْأَلْتُكُمُ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّا جَاءَهُ مَا يَعِدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا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 إذا تُتلَع عليهم آيات الرحمن خَرُوسُ الْجَدَوءِ بُكِيَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعَ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَونَ غُيَّ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَاءَ الْأَكْتَى يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا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 ثمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوَلَّ بِهَا صِلِّيَّ وَإِمَّن كُمْ إلَّا أَوَالِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ تَقَوَّ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَتِيَّ وَإِذَا تُتَلَّى عَلَيْهِمْ آيَةُنَا بِجِنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَجْنُ فَلِقَائِنِ خَيْرٌ مَقَابَ وَأَحْسَنُ نَادِيَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ وَاسَاسٌ وَرِئَةٌ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الْضَلَالَةِ فَالْيَمْدُدُ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدًّا حتى إذا رأوا ما يعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضاف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير رَبِّكَ ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا ووندا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 الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَ الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزُهُمْ أَزَّاءَ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَسُدًى وَنُسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ مَوْدًى لَّا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إلا من اتخذ عِندَ الرَّحْمَنِ عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لا قد جئتم شيئا إدّا تكاد السماوات يتفطرن منه وتشق الأرض وتخض الجبال هدا أن دار الرحمن ولدا وما ينبق للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا